بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس قورت واذا النجوم كذرت واذا الجبال سيرت واذا العشار اضلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سُجرت واذا النفوس زوجت واذا الماوودات سئلت بأي دمن بكتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء قشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوارق النس وَاللَّيْلِ إِذَا عَصَفَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُ قُمٍ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ